الله أل هو الاكبر ويا جايت الاكبر سناها من عليم سيد واه ليك يا شجاعت الاكبار كانها من علي سيد البشر علي علي علي علي علي علي مون تساخن یا ستنسیخول مجدا قبل الحسن وان نااری حج قالیا هل رخصت لیدمی ارمی بها غضبتل كراري بالعسكاري علي علي علي علي علي علي في كربلا تارك بركاني منفجيرا يا امتل امتل الله في بركانه الفجير وهبى في الحرب يدور بيها كأنه في من الله كالقدار علي علي علي صيح علي علي, علي علي علي علي أحب شهادتي في معناهم صاهر مثل انصهار راحق الزهر بالزهار السيف نظرته والرمح كارته والدرع إيمانه بالله في الخطر علي علي علي علي علي قوم من هيبة ظن علي بد عدم خيبار الطود في موتي وسبوري والوالي في الخيماتيا غروه كالشمس تن شدوا بالأنوار لي طامر علي علي علي, علي لَيلٍ عَلِيهِ وَعَمَّتِ الْكُبَرِ الْحُورَاءُ مُقْلَتُهَا وَعَمَّتِ الْكُبَرِ الْحُورَاءُ يا تغي يا وجه السبطي من قلق في اثريه زينب من شدات الضعور علي علي صح علي علي علي, علي تشي على ولدي يا روح ليلة على مولودك فطير ما كان إلا انقي ضاب الصقر ساعتها حتى يجي برأس الكافر أشيري علي علي علي علي علي علي, علي يا علي والدي علي هل إله ما إن سبيل فذي روحي تفرد كمالجمراتي والشراري يشتيك جد في الجنة كاثره بكف حيدر ما عندنا ما كدار علي علي, علي علي علي علي وين الشباب وين صرخط الشباب علي علي علي بعد. علي علي فرت ددليل حربي محفوظ لجينا في صدري هي منما هو قلبمو ذافير يرن الشها غيمات تحم على وادي الطوف في دمي النصري لا له ما طاره حالي عليه عليه عليه حد ما ولا يا في جنات زهرا و من نهار ليل مبدري موت لا يو عدي له خلت ففره لاحلى بارق علي علي بعد حبيبي علي, علي, علي, علي, علي, علي هذا اخر بيت علي علي علي علي, علي. وما تمى ما تم منه العزم دل رو في عفي روحي الشورفات العزمي كسواري كانا ما خرت الاحرار في العصور علي علي